الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه الماده ة الحمد ل ل رب والآخرين رب الغر والعاقبة وحبيب وأصحابه العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين إمام المتقين وقائد الغر المحجلين اليوم للمتقين على على وعلى آله وأصحابه أجمعين سننزل أجمعين سيد متشرفين ب س ا ح ة أ ح د الصحابه الكرام و أ ح د رموز ا ل أ م ة و أ ح د أ ع ل ا م التاريخ و أ ح د أ ص ح ا ب محمد المشهود لهم ب ا ل ج ن ة وهم أ ح ي ا ء و أ ن يشهد ل أ ح د ب ا ل ج ن ة وهو حي هذا ق م ة الشرف و غ ا ي ة العلو والسمو وهذه أ ع ظ م ش ه ا د ة أ ن يكون الشخص حيا يمشي على قدميه فيقال فلان في ا ل ج ن ة حديث اليوم عن الزاهد العابد المجاهد وقلما يجمع الناس بين ا ل ع ب ا د ة في المحراب وبين الجهاد في سبيل الله فبعض الناس يقنع بمحرابه وبعض الناس يختار الجهاد والمضي قدما في سبيل الله و أ ن يجمع المرء بين المكارم والمعالي فهذا قليل صاحبنا هو عبد الله ابن عامر ا بن الجراح ا بن هلال ا بن أ ه ي ب ا بن ض ب ّ ة ا بن حارث ا بن فهر وفهر هذا اسمه قريش وكل من ينتهي نسبه إ ل ى فهر قرشي و أ ب و ع ب ي د ة قرشي واسمه عبد الله ا بن عامر ا بن الجراح ا بن هلال ا بن أ ه ي ب ا بن ض ب ّ ة ا بن حارث ا بن الفهر وكان لفهر ذ ر ي ة ومن فهر ن ش أ ت قريش كلها ومنهم غالب الذي هو جد النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام غير أ ن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فهر نسبه ينتهي بخزيمه بن م د ر ك ة ا بن إ ل ي ا س ا بن النضر ا بن معد بن نزار ا بن عدنان ولذلك يقال عنه النبي العدناني ل أ ن نسبه أ ي ض ا كما ينتهي إ ل ى فهر ينتهي إ ل ى عدنان أ ب و ع ب ي د ة رضي الله تعالى عنه أ س ل م في يوم واحد ومعه خ م س ة عثمان بن مضعون و أ ب و سلمه بن عبد ا ل أ س د المخزومي و ع ب ي د ة بن الحارث بن عبد المطلب وعبد الرحمن بن عوف و أ ب و ع ب ي د ة الخامس أ س ل م و ا في يوم واحد في م ك ة ثم هاجر قيل ه ج ر ة ا ل ح ب ش ة وفي هجره ت الحبشه خلاف ولكن هجرته إ ل ى ا ل م د ي ن ة ث ا ب ت ة ورد في فضله رضي الله عنهم حديث أ ن س الذي هو في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم ان لكل امه ّ امين و أ م ي ن هذه ا ل أ م ة أ ب ي ع ب ي د ة أ ب و ع ب ي د ة أ م ي ن ا ل أ م ة و ا ل أ م ة أ م ة ك ب ي ر ة لكن أ ن ا م ا ع ا ر ف نحن ا دخلين ا في ولا ما دخلين ا ا ل أ م ة ا ل ك ب ي ر ة دي ا ل أ م ي ن أ ب و عبيده نحن ا دخلين ا في ولا ما دخلين ا ونحن كان جبلونا في ا ل أ م ه ساكت بس يكون كويس كانت جبلونا مع الناس د خ ل و ا جوا ا ل أ م ه دي قال لي يكون كويس هذه ا ل أ م ه ا ل ك ب ي ر ة ا ل م م ت د ة بصحابتها وتابعيها وصالحيها أ م ي ن ه ا أ ب و ع ب ي د ة وما معنى ا ل أ م ي ن معناها ا ل أ ك م ل في التقوى والافضل في النزاهه والاسرع أ و ل أ في ا ل ع ب ا د ة هو أ ب و ع ب ي د ة والحديث في الصحيحين و إ ن لكل أ م ة أ م ي ن و أ م ي ن أ م ت ي ابي عبيده ة رضي ا ل ل عنه شهد أ ب و ع ب ي د ة بدرا وتواترت ر و ا ي ة التاريخ أ ن ه قتل أ ب ا ه يوم بدر وهذا من, الغريب من, من الغرائب و إ ن كان بعض الناس س ك د لكن وجد في أ ي مرجع و أ ع ج ب ت ن ي ك ل م ة أ ح د المؤرخين لما قال حاول أ ب و ع ب ي د ة في غ ز و ة بدر ان يتجنب أ ب ا ه ولكن أ ب ا ه كان يتقصده ف إ ذ ا تواجها جفل أ ب و ع ب ي د ة يخليه يزحمه ن يمشي ث ا ن ي يشوف له ز و ل ت ا ن ي يكتلوه ت ا ن ي ه ي ا ت ه امامه حتى إ ذ ا تضايق ولم يجد بدا قتله قال المؤرخ ما قتل أ ب ا ع ب ي د ة أ ب ا ه ولكنه قتل الشرك في ذات أ ب ا ه ما كان منه بد وفي ذلك نزل قوله تعالى لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أ ب ا ء ه م في أ ب و ع ب ي د ة أ و أ ب ن ا ء ه م كان أ ب و بكر الصديق يبحث عن عبد الرحمن بن أ ب ي بكر ولده وعبد ر... الرحمن يجفل منه حتى أ خ ذ ه النبي وقال متعنا بنفسك يا أ ب ا بكر خلوه بس يفتش على ولده ما داير أ ي ذ و ل داير ولده ينتهي منه بس في الدين ده يا خ ي نحن ا ل ولد ا ل ص ل ا ة الصبح ما من ب نقوم نقول بجي ي و نزله الزول ا يمشي الصبح وخلي ولده راقد مغطغط ممكن يغطيه ز ي ا د ة ده دائره ق و س ولده ده الما مع الدين شوف الدين ده فيصل عند الناس ا ل ج م ا ع ة ديك الدين ده عندهم ح ا ج ة ق ا ط ع ة ما في قول ع ب ده دين ما في لعب أ و إ خ و ا ن ه م وهذه نزلت يوم بدر في مصعب بن عمير لما وجد أ ح د ا ل أ ن ص ا ر أ س ر ع ب ي د بن عمير أ خ ا ه قال له مصعب اشدد عليه وثاقه ف إ ن ل أ م ه مالا جزيلا لعلها تفديك به فقال عبيد أ ت ع ي ن ه علي و أ ن ا أ خ و ك قال لا أ ع ر ف ك هذا ا ل أ ن ص ا ر ي أ خ ي فنزلت ا ل آ ي ة في ه ؤ ل الثلاثة ا ء في أ ب ي عبيده وفي مصعب وفي أ ب ي بكر الصديق و أ س ل م هؤلاء ا ل خ م س ة على يد أ ب ي بكر في يوم واحد والله أ ب و بكر اذا قلت ل ك م ما بتحصل أ ب و بكر اذا بتلحق عثمان يوضعون و ع ب ي د بن الحارث و أ ب و سلمه بن عبد ا ل أ س د و عبد الرحمن بن عوف و أ ب و عبيده بن الجراح أ س ل م و ا في يوم واحد و جابوا للرسول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و أ س ل م و ا على يده و في الصحيحين في ح ا د ث ة ا ل س ق ي ف ة بعد و ف ا ة النبي صلى الله عليه و سلم وقف أ ب و بكر في الناس خطيبا و قال قد رضيت لكم أ ح د هذين الرجلين عمر بن الخطاب أو أبي عبيدة فإنه أمين هذه الأمة فأيهما ارتضيتم أبايعه عبيدة ارتضيتم فإنه هذه قال الذهبي و أ ب و ع ب ي د ة عند أ ب ي بكر عدل كامل ا ل ع د ا ل ة دال دا بكر خ ل ي ف ة وعمر بن الخطاب طبعا توفي أ ب ي ع ب ي د ة الجراح في ا ل طاعون عمواس س ن ة ث م ا ن ي ة عشر من ا ل ه ج ر ة وعمره في ا ل ث ا م ن ة والخمسين عمر ا ل ث م ا ن ي ة وخمسين س ن ة واتسن الثمانيه عشر قال عمر بعدما اختار ا ل س ت ة او ب ي د ة كمات قال أ م ا و إ ن ه لو أ ن أ ب ا ع ب ي د ة كان حيا لقدمته على الناس ولو أ ن الله س أ ل ن ي من قدمت عليهم قلت قدمت عليهم أ م ي ن هذه ا ل أ م ة فكما أ ث ن ى عليه ابي بكر د ا رسمي يقدمه ر خلاص داري عن ا ل خ ل ي ف ة بعد منه بعد الرسول عليه الصلاه والسلام م ب ا ش ر ة لكن أ ب ا ع ب ي د ة أ ب ا أ ن يتقدم على أ ب ي بكر قال يا أ خ ي تدخلوا في الدين ذاته تقدم على كيف ه وقال دخلوا أدخلوا خلأ ألا أسأل منه والله لا يوجد م عمر له لئن اقدم فتضرب عنقي في غير ما ذنب أ ح ب إ ل ي من أ ن أ ت أ م ر على قوم فيهم أ ب ي بكر وقال ا ل ل ه و اذنب انا ما أ ك ب ر خ ل ي ف ة و أ ب و بكر قاعد فقد فقدم الجميع الصديق ة ا ل أ ك ب ر رضي الله تعالى عنه وعمر بن الخطاب كان يحبه جدا يحب أ ب ا ع ب ي د ة وبينهم مساجلات ونقاشات ج م ي ل ة جدا ويضرب ب أ ب ي ع ب ي د ة الزهد وقيل أ ن ه كان متواضعا ولينا ونسبه إ ل ى قريش قريب يعني في ا ل أ س م ا ء لما انتج الى قريش ماذا ا لناس ك ث ي ر ة يعني عبدالله بن عامر بن الجراح بن هلال بن أ ه ي ب بن ض ب ا بن حارث بن فهر كويس؟ بين رسول الله وبن ي فهر ث ل ا ش ر و بين أ ب و عبيده و بين ف ي ه ل كب ث م ا ن ي ة قريب جدا فكان يقول للناس إ ن ي رجل من قريش و لكن و د د ت أ ن كل مسلم على الكتاب و ا ل س ن ة أ ن ي كنت في مسلاخه أ ي كنت تحته و لذلك وصف أ ب ا ع ب ي د ة باللين و بالتواضع و لم ير مثله وما كان ينازع الناس في شيء و في ذات السلاسل غ ز و ة بعث فيها النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عمرو بن العاص و أ م ر ه ثم أ ر ا د مددا ف أ ر س م مددا فيه أ ب و بكر وفيه عمر و أ م ر عليهم أ ب ا ع ب ي د ة عمر خ ط ا ب وبكر ص د ي ق أ م ي ر منه、أبيدة. فلما ذهبوا قال عمري بن العاص ذو النجط لقد جئتم مددا لي أ ن ا أ م ي ر ك م و أ س ل م يا د ب ل ي و كم شهر كدي ط ك ي فقال ف أ ب و بكر وعمر أ م ي ر ن ا أ ب و ع ب ي د ة أ م ي ر ن ا أ ب و ع ب ي د ة نحن من ه ن قولنا اميركم زوجي ن ن ا ما بس فقال ع م ر إ ن م ا أ ن ا ا ل ر أ س ارجعوا قالوا أرجع ماذا ي ر ك ل فقال أ ب و ع ب ي د ة أ ن ت أ م ي ر ن ا تنازل له أ ب و ع ب ي د ة وقد عرف باللين والتواضع رضي الله تعالى عنه عرف بالزهد أ ر س ل ه عمر بن الخطاب إ ل ى مصر في أ ي ا م ا ل م ج ا ع ة لما أ ج ب ت ا ل م د ي ن ة فجاء ب أ ش ي ا ء ف أ ع ط ا ه عمر أ ل ف دينار فقال له يا ابن الخطاب إ ن ي لا أ ع م ل عندك إ ن م ا أ ع م ل لله تعالى قال أ ن ا شغال ع ن د ك ر ت ما ب ش ي ل أبنشيل وقد أ ر س ل عمر الخطاب غلاما له ب أ ر ب ع م ا ئ ة دينار قال اذهب بها إ ل ى أ ب ي ع ب ي د ة وتلهو في البيت س ا ع ة ما تمشي ب س ر ع ة التاقلم شوف و ا حيعمل شنو فجاء الرجل إ ل ى أ ب ي ع ب ي د ة قال هذا خراجك فجعل يقول هذه ا ل س ب ع ة ويرسل غلام له فرجع ي البيت بني بني يبقى فيها شيئا بها فلان بها فلان إلى إلى لم إذهب إذهب حتى هذه ف خمسة إ ل ى عمر وقص عليه ف أ ع ط ا ه مثلها إ ل ى معاذ قال انظر ماذا يفعل فذهب فقسمها معاذ فبكى عمر لما بلغه الخبر قال إ ن ه م إ خ و ة بعضهم من بعض فلذلك عرف أ ب و ع ب ي د ة رضي الله عنه بالتواضع و بالزهد الشديد في الدنيا وجده عمر بن الخطاب ينام على ط ن ف س ة راحلته زي السرج ولا حاجة كده في الرحلة ويرقد ا ا ل ح ج ة كده ف ا ل ح ل ة و ي ر على حقيبته فقال له عمر هلا ت خ ذ ت لنفسك شيئا قال هذا يبلغني المقيل ده لها ده بوصلني بوصلني أنا ما حاجة كثيرة حاجة وعمر بن الخطاب اللاخرة ذلك توصله للاخرة أنا كثيرة ما حاجة حاجة أثناء على أبي وعمر عنه على عبيدة رضي سأل وقال للناس وقال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 أ و بكر ارسل ل ع ا خالدا ق و أ ر أ ب ا ع ب ي د ة أ م ي ر ا على م ج م و ع ة من ا ل أ م ر ا ء و لذلك هو أ و ل من أ ط ل ق عليه أ م ي ر أ م ر ا ء الشام سرحبيل بن حسنه و يزيد بن أ ب ي سفيان و عمري بن العاص و غيرهم كان أ م ي ر ا عليهم قد أ م ر عليهم أ ب و ع ب ي د ة ف أ ر س ل ابا عبيده فأرسل أو بكر الى خالد بن الوليد و قد حاصروا دمشق الواحده هذه ا ل م و ج و د ة من أ ج ل أ ن تفتح عليهم ف أ ر س ل خالدا ليصل إ ل ي ه م في مدد و أ م ا خالد فهذا أ م ة جازف ة خالد م ج ا ز ف ة سار من العراق أ ق ص ا ه ا الى دمشق ب ب ا د ي ة تسمى باديه سماوى فيها الهلاك والعطب ما دخلها أ ح د ونجا فاستشار خالد دليلا له كان معه وقال له كيف اراه طريق بعد أ س ب و ع وطريق ب ب ا د ي ه سماوى وصحرائها في ث ل ا ث ة أ ي ا م نصل قال له أ ت ع ر ف الطريق نعم حزم أ م ر ه ودخلوا باديه سماوى ث ل ا ث ة أ ي ا م لم يروا شيء لا طير لا ش ج ر ة لا ب ن آ د م لا بعير فاء صقيعه ما شفت في المساله دي حتى إ ذ ا وصلوا و أ ش ر ف و ا على دمشق قال خالد مقولته ا ل م ش ه و ر ة التي صارت مسألة عند الصباح يحمد القوم ا ل س ر ا ء عند الصباح يحمد القوم شنو؟ المسير ص ب بالليل ثلاثه ايام بلياليها لا بقف ولا بين ليل ولا بين نهر ولما وصل خالد إ ل ى دمشق توفي الصديق و آ ل ا ل أ م ر إ ل ى عمر بن ا ل خ ط ا ب ف أ ر س ل بتعييني وقد جاء خالد أ م ي ر ا ب و ص ي ة الصديق أ ن يكون خالدا هو أ م ي ر ا ل أ م ر ا ء فعزل عمر خالد في هذا الظرف الحرك وعين أ ب ا ع ب ي د ة مكانه وبلغ الخبر أ ب ا ع ب ي د ة غير أ ن ه لم يتكلم والله يا اخوان الصحابه عنده ن ز ا ه ة ش د ي د ة أ و وعيده س ك ن حتى أ ب ى ا يخبر خالد ولما جاء الفتح أ خ ب ر ه وخالد بكل س ل ا م ة و ن ز ا ه ة أ س ل م ا ل أ م ر إ ل ى أ ب ي ع ب ي د ة وصار أ ب و ع ب ي د ة أ م ي ر أ م ر ا ء الشام ولما نزل طاعون عمواس بعد م ع ر ك ة اسمها م ع ر ك ة ا ل ف ح ل قرب ا ل ج ا ب ي ة إ م ا في ا ل أ ر د ن و إ م ا بقرب ا ل من فلسطين يخص صحابه ذي الجاهل بجهاد شديد ويوم ا ل ي ر مقدا كمان وقف ا ل ص ح ا ب ة موقفا عجيبا ولقد فتح الله الشام على يد أ ب ي ع ب ي د ة لما نزل طاعون عمواس لا في ا ل ف ت ر ة دي قبل ما يطاعون حوصر أ ب و عبيده ومن معه ف أ ر س ل إ ل ي ه عمر بن الخطاب ر س ا ل ة يقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم اعلم أ ن ه ما نزل فرج وحل كرب إ ل ا و أ ر ا د الله أ ن يحله ولا يغلب عسر يسرين فاصبر واتق الله ف أ ر س ل إ ل ي ه أ ب و ع ب ي د ة ر س ا ل ة بسم الله الرحمن الرحيم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 بطاعنكم يطاعنكم ع ن ي ب بالكلام يقول لك طعني طع بالكلام يعني جابنا الكلام جابنا الكلام ب ا ل ل ف ة ما درس لو قال لو أ ص ب ر و وحكيت ف ك ه و كذا وكذا درس لو آ ي ة و ا ح د ة بس آ ي ة و ا ح د ة بس و إ ع ل م و ا انما الحياه الدنيا لعبوا ولهو و ز ي ن ة وتفاخر بينكم وتكاثر في ا ل أ م و ا ل والاولاد أ و ل د إلى م ا ح ي ة ا ل ن ي الى م ت ع و ر قال هذا أ ب و ع ب ي د ة يعرض بكم ويحرضكم إ ل ى الجهاد في سبيل الله فقوموا ولما نزل س ن ة ثمانيه عشر ه ج ر ي ة طاعون عمواس أ ر س ل عمر بن الخطاب إ ل ى أ ب ي ع ب ي د ة ر س ا ل ة الرسائل دي ح ق و ا يشيلوها الناس ويدرسوها في الجامعات في قسم العلوم ا ل س ي ا س ي ة يدرسوا الرسائل ل ي ب ن عمر بن الخطاب و أ ب و عبيده رسائل م د ر س ة للناس نحن بس نتفرج ونسمع ساكن لكن ده كلام عالي شديد أ ع ل م مننا إن أ ر س ل إ ل ي ه يقول بسم الله الرحمن الرحيم إ ن ه عرضت, عرضت إ ل ي ح ا ج ة ولا أ ج د نفسي في غنى عنك ف أ ق ب ل علينا يطلع من محل يجيب المدينة. فقرا ابو ع ب ي د ة ا ل ر س ا ل ة وكتب إ ل ى أ م ي ر المؤمنين قد عرفت حاجتك تريد أ ن تستبقي من ليس باقي يا أخي عيدة ده. بس يعني يا أخي سبحان الله أبو أمة بس ولما ا ق ا ل و أ امين الامه ا ز ل ز يستحق امين الامه ة ل بجداره قال لقد عرفت حاجتك تريد ان تبقي من ليس باق وانني في اجناد من المسلمين ولا ارغب عنهم ابدا اقعد مع ناس افوت و امشوين افوت و افوت فلما بلغ الخطاب عمر بكى قيل له مات ابو عبيده قال كانه مات وفعلا اصيب في طاعون عمواس ومات في خلق من ص ح ا ب ة رسول الله منهم معاذ بن جبل وغيرهم وبذلك ت ف ن ابو ع ب ي د ة خارج ا ل م د ي ن ة مجاهدا في سبيل الله وهذا وسام وتاج وكانت وفاته النبوية وقد مات مع أبي عبيدة بطاعون عمواس الله عنه الهجرة الجراح ثماني مات سنة سنة من مع شرف عشر فخر رضي لأبي أبي عبيدة بن عبيدة كما اسلفنا معاذ بن جبل والفضل بن عباس و أ ب و جندل ويزيد بن أ ب ي سفيان بن حرب وخلق كثير من ص ح ا ب ة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عن أ ب ي ع ب ي د ة ورضي الله عن ص ح ا ب ة النبي صلى الله عليه وسلم وجمعنا و إ ي ا ك م بهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر